فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن ألا إنما طال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 لَظَى الظَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٌ نُصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ فَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى دَعْ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهَدْتَ عِنْدَكَ لَإِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الْزِجْءْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلٍ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْزِجْءْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ قُلْ تَرَقَّمْنَا مِنْهُمْ فَأَوْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ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 نورنا ما كان يصنع في العون وقونه وما كانوا يعرفون.